بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات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 فَتُمْنِ الْمُؤْمِنِينَ الْأَزَالِ لَا ين... ينكحوا الا زانيه او مشركا والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم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 أنفسهم، إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها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 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرْوًا لَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرْوًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلْ إِمْرِئٍ مِّنْهُمَّ ما اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لولا ثمّوه ظنَّ المُؤمنون والمؤمنات ظنَّ المُؤمنون وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لم يأتوا بالشهداء فأولئك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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً يعظكم الله مؤمنين ويبيّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن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 ولا يأت اولي الفضل منكم والسعه أن يؤتوا, ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون ونات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد, وأرجلهم وأرجلهم كانوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.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 أولئك مبروؤون مما يقولون أولئك مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا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 على كيو ولا يبدين نزنتهم إلا لبعولتهم أو آباءهم أو آباءهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم, أو أبنائهم, أو أبنائهم أو أبنائ أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نساءهن، أو ما ملكت أيمنهن.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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم واليستعف في الذين لا يجدون لكاحن حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتونهم مما لله الذي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله, فإن الله من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 ولو لم تمسس هنا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه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 ووجد الله عنده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 الله له نوراً فما له نور ومن لم يجعل لله له فما له من نور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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجليه على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله, ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم, إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أَم يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهدا أيمانه إلا أمرتهم لا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 وَإِذْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَّقْ وَاسْوُلِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينٌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَقْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارتضى لهم وليبدلن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 أَنَّ رُوَّلَ بِكَسَلْ مَصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُنَّ حُلُمًا مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم.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 141-كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا اللاتي لا يرجون لك حن فليس عليهم جناح فليس عليهم نجناح ان يضعن ثيابهن فليس عليهم نجناح غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم وَأَنْ يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم, أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت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 الجامعين لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله.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 بعضه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر أَن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُ بِمَا عَمِلُوا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ